وقالوا لا تذرن آلتكم ولا تذرن ودا ولا تذرن ولا سواعا ولا يغوث ويعقر نسرا وقد اظلوا كثيرا ولا تزيد الظالمين الا ضلالا مما خطي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 رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين الا تبارا